لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَتَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَتَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ اشتركوا